الله الرحمن الرحيم ألذ لامين أحسب النات أن, أن يقولوا آمنا وهم لا يفتلون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين.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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه خسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين لا آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فياض في الله جعل فتنة الناس في الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن يقول إن كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في قدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا استبعوا سبيلنا واللحم خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أفطالهم وأفطالا مع أفطالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يكترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سمة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السكينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اذكى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 قالوا انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لنردد بينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء لما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينه لقوم يعقلون والى مدينا خارم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعسوا في الارض مفسدين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 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أصلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم, ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات وَالْأَرْضَ بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتن ما أوحي إليك من الكتاب واقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم القافرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغزة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشّاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم ويقول زوقوم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فإذا فاعبدون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 فَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جاءه أَلَيْسَ في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شبلنا وإن الله لمع المحسنين